سبع. استمع إلى الحوار وتأمل الصورة ثم قرأه صباح الخير يا جدتي صباح النور يا فاروق أين أختك؟ هي في الغرفة مع أمي وأين جدي؟ هو في الحديقة مع والدك الجو جميل أخرج أنت أيضا حسنا يا جدتي إلى اللقاء إلى اللقاء